السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله عليه الصلاه والسلام اول سبب الورود على حوض النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه كثرت على رسول الله من اذكار الصباح والمساء يا جماعه ان احنا نصلي على رسول الله في الصباح والمساء كل صباح بعد الفجر وكل مساء بعد العصر نصلي على رسول الله على الاقل 10 مرات نقول ايه اللي في اول التحيات في النص الثاني اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عشر مرات او اي صيغه من صيغ الصلاه والسلام على رسول الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم عايزين ما نبطلش بقى على رسول الله ده السبب الاول على حوض النبي عليه الصلاه والسلام امال ايه السبب الثاني بقى يا ايه الحاجه الثانيه اللي تخلينا نرد على حوض النبي تعظيم السنه تعظيم سنته ولا بتحاربوا سنته تعظيم سنته يا جرايد قعدت تتصدر خلف ستار الاسلام وهي اخبث ما تكون عايزه تدمر سنه حبيب الله ويتكلموا على القران القران بس وشويه في الصفحه اللي بعدها تعالوا في القران اهي ويتكلموا على السنه ويتكلموا على الصحابة. عايزين ايه عايزين ايمى النبي خافوا من انتقام ربنا خافوا ان ما احنا عايزين حضن النبي هندافع عليه ونقول نحن فداك يا رسول الله يا جماعه اللي شتموا النبي في الدنمارك في بنجل من بني جلدتنا ومن ضمن اللي عايشين وسطنا النبي اكتر واخطر على سنه النبي من بتوع الدنمارك يا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 ما مطبقهاش قالوا السواك استعملوا السواك الناس قالوا ده بيحد اسنانهم هياكلونا هربوا وسابوا الحصن يعني يا جماعه سنه واحده انتصروا بيها في كنت من يومين بحسب حساب في حديث واحد من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد قلت يا رب يا رب الحديث ده احنا حصورنا اديه ما مطبقناهوش قعدت اسال الناس في القناه انت انت حيم قلبي معقول الحلاقه بكام طب موس الحلاقه بكام طب اللي بيحلق ده وبيحلقها قد كم مره في الاسبوع كم مره في الشهر طب ماكينه الحلاقه نضيف التكاليف طب الموضوع حسبتها كده يا جماعه لقيت المتوسط حوالي عشر جنيه في الشهر تكلفه الفرض لحلاقه دقنه حسبتها احنا في مصر كام 85 مليون لو في مصر 20 مليون حلاق بس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 ليلك زي ليله نهارك زي نهاره فكرك زي فكره همك زي همه لبسك زي لبس زوجاته وبناته عليه الصلاه والسلام يا جماعه نبقى نسخه نروح على حوض النبي كلنا وده في السلسلة كلها نروح كلنا ان شاء الله على حوض النبي مع بعض للنبي نقول له يا رسول الله يا رسول الله احنا احنا جينا في زمن غربه تعبنا قوي والله يا رسول الله بس اصررنا على سننتك بقى كان الناس بتدعونا للمعاصي قلنا لا ضحينا كتير قوي عشان نيجي نقابلك النهارده يا حبيب الله جاهدنا شهواتنا وجاهدنا المعاصي وجاهدنا واقع كل منكرات عشان النهارده نشرب من ايدك يا حبيب قلبنا يا رسول الله يا رسول الله انا يا رسول الله كنت والله يا رسول الله كنت وكنت وحشه جدا وكان الشباب كلهم هيتجننوا عليا مش مشكله واضحه والنبي هيعديها لك والشباب كلهم كانوا هيتجننوا عليا بس والله يا رسول الله اول ما سمعت درس عن تعظيمك وحبك يا رسول الله تبت الى الله وحياتي اتغيرت وانا يا رسول الله انا كنت شاب ضايع بس ربنا هداني بسبب بسبب سنتك والتزمت بيها وانا يا رسول الله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 قد بلغتك خلوا حياتكم نسخه من حياته خلوا حياتكم حذو القذى بالقذى ورا خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه اوعوا تعملوا حاجه انترض بيها اوعوا اوعوا في الصلاه اوعوا اوعوا في سنته عيش عشان سنته انت اه اه اللي بيقول ملتزم واللي ملتزم. عملت ايه سنته نصرته سنته بايه عيشوا شعار حياتكم زي الصحابه نحن فداك يا رسول الله عشان نيجي في الاخر بقى كلنا يوم ما نيجي على الحوض والشوق ملي قلوبنا لحبيب الله والدنيا وعرصات القيامه واهواله عطشانيين وبنجري وبنجري ونلاقي واحد جاي فيك وفي رسولك يا رب فيك وفي رسولك ابن مين ده عبد الله نجح اللي اتقطع في غزوه احد وهو بيدافع عن النبي وبينصر دين الله وتلاقي واحد ثاني جاي كل واحد واحده جايه كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله وتلاقي كله وانت كمان بقى بتبقى ساكت وانت جاي تقول نحن فداك يا رسول الله وانت نحر دون نحرك يا حبيب الله وانت انا هشت عشانك يا حبيب الله وانت انا كنت نسخه منك يا رسول الله في السنه والسيره والسرير عليه الصلاه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 تبدلنا اللهم اقمنا على سنة نبيك اللهم اشرح صدور امه الاسلام للسنه ولعلماء السنه وللعلم يا رب العالمين يا رب يا رب يا رب انشر السنه في امه حبيبك انشر السنة وسط الشباب يا رب يا رب اهدنا جميعا بهداك ورد عنا برضاك وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم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 ربنا يفتح لي الباب كتير طولت جهه مالي لمه